بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في مرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذا انجاكم منادي فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم إذ أذن رَبُّكُمْ لأن شَكَرْتُمْ لا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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِى اللَّهِ شَكٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفِى اللَّهِ شَكٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى قَالُوا إن أنتم إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا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 وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرا على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكى المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنفرجنكم من رضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهنك الظالمين ولا نسكننكم لرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمٍ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَاتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي أَجْرًا لِّمَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل لَّنْ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 ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشرة خبيثة نجت الثم فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء فلم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومه دار البوار جهنم يصلونها وبيس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْنَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِن وَجَنُوبِنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ نَصَّابَ رَبِّي إِنَّهُ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ك تعلم ما نخفي وَمَا نُعْلَن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السماء الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبْرِ إسْمَاعِيلَ إن إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ جَعَلْتُ لِي مُقِيمًا الصَّلَاةِ ومن ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه لبصار مهطعين فاخطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفقدتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا, فيقول الذين ظلموا ربنا أخفرنا قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ضرموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم لمثالا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 ولينذعوا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو